بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا إنهم جزء مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام الكريم ونعمات كانوا فيها فاكين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا طرئين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 نا الأولى وما نحن بموشرين فأتوا بأذاننا إنكم صادقين أهُم خير أم قوم تبعون والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير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 يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى